قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيا ولم أدر ما حسابي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 وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ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 من سورة الحاقة بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى ما حل بالمكذبين لرسل الله من الأمم السابقة ما حل بهم في الدنيا من العقوبة العاجلة ذكر في هذه الايات ما يخل بهم من العذاب في الدار الاخره فذكر سبحانه وتعالى قيام الساعه فاذا نفخ في الصور نفخه واحدة وما يصاحبه من الاهوال ذكر في هذه الآيات ما يلقاه الناس ما يلقاه المؤمنون من الجنات والنعيم جزاء أعمالهم التي أعمالهم الصالحة التي عملوها في الدنيا وذكر ما يلقاه الكفار والمشركون والمنافقون الذين كذبوا الرسل وعصوا الرسل ما يلقونه من الهوان والعذاب من اجل ان يعظ عباده ويذكرهم ما ما وعد به وتوعد به في الآخرة حتى يصلح أمورهم ويصلح أعمالهم ويتوب من سيئاتهم. قبل أن يلقوا هذا, هذا اليوم العظيم، قال سبحانه وتعالى: فأما من اوتي كتابه بيمينه فهو في عيشة راضي في جنة عالية تطوفها دان كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فاما التفصيل من اوتي كتابه اي الكتاب الذي كتبته عليه الحفظه سجلت فيه اعماله في الدنيا فانه يعطى هذا الكتاب يوم القيامه ان كان من اهل الايمان والعمل الصالح يؤتى كتابه بيده اليمنى تكريما له وإن كان من الكفرة والمشركين فإنه يعطى كتابه بيده اليسرى إهانة له كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه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 حتى نبعث رسوله أما من اعطي كتابه أي اعطي كتاب أعماله بيمينه يده اليمنى تكريما له وهذا موقف آعم آل إلى تطايرة الصحف فلا تدري هل يقع كتابك بيمينك أو يقع بشمالك موقف هاير كذلك وزن الأعمال موقف هاير ما تدري هل يسقل ميزانك أو يخف فأما من أوتي كتابه بيمينه إنه يفرح ويسر ويقول لمن حوله بل يقول للناس جميعا ها مقرأوا كتابيا ها أم أي هل أم أو تعالوا أو هاكم كتابيا اقرأوه لأن فيه الخير والفرح والسرور الإنسان في الدنيا إذا جاءه كتاب فيه ما يسره؟ إنه يحب أن يطلع عليه أصدقائه، يطلع عليه الآخرين. كذلك ها اقرأوا اقرأوا في الآخرة يقول هاء مقروء، اقرأ فيتابي فيه ما يسر ويفرح. ثم بين السبب في ذلك. ثم بين السبب في ذلك إني ظننت أني ملاق حسابي ظننت أني تيقنت لأن الظن يأتي بمعنى اليقين أحيانا في القول تعالى الذين يظنون أنهم ملاق ربهم أن يتيقنون أنهم ملاق ربهم فالظن هنا يراد به اليقين يراد به اليقين ولا يراد به الشك لأن الذي يشك في لقاء الله يكون كافرا المراد بالظن هنا اليقين وننت اني ملاق حسابها فحاسبت نفسي في الدنيا واستعددت لهذا اليوم فهذا الذي حصل لي إنما هو بسبب اني كنت في الدنيا على اليقين بالبعث والنشور والجزء والحساب فأصلحت أعمالي وتبت من الذنوب والمعاصي هذه العاقبة الحميدة اني ظننت اي تيقنت مثل قوله تعالى قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره يظنون انهم ملاقوا الله اي يتيقنون اني ظننت اني ملاق حسابي والملاقات هي المقابلة ملاق أي مقابل حسابي في يوم القيامة إني ظننت أني ملاق حسابي قال الله جل وعلا مبينا عاقبته فهو في عيشة راضية أي مرضية راضية بمعنى مرضية يرضى بها ويفرح بها ويسر بها فهو في عيشة راضية في جنة عالية عيشة راضية في جنة عيشه جنة وعالية فهو في عيشة راضية في جنة عالية مرتفعة في قصورها وغيوتها وأشجارها وهم درجات أهل الجنة درجات بعضها فوق بعض إن في الجنة مئة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض الجنة درجات حسب أعمال الناس بعضهم فوق بعض ولا أحد يشعر بالنقص كل مسرور بما هو فيه ولا يطلب مزيدا كل راض عيش راضيا كل راض بما هو فيه ولا ينظر إلى الآخرين يكون هناك مشاحة وهناك شيء من الحزازات أو من الهم أو من الغم بل كل راض بما هو فيه بعيشه الراضي في جنه عاليه بخلاف النار والعياذ بالله فانها دركات دركات نزول كل درك دون كل درك تحت الاخر والمنافقون في الدرك الاسفل من النار والعياذ بالله في جنه عاليه قطوفها اي ثمارها جمع قطف قطوفها اي ثمارها جمع قطف وهو ما يقطف ويخرف من الثمار دانيه قريبة قريبه منهم ما يحتاج يصعدون وينزلون إذا أراد شيئا تدل عليه القط فأخذه وهو نايم راقب وهو جالس وهو قائم وهو يمشي على أي حال قطوه آدانيا ما تستاج إلى تعب في تناولها مثل ما هو في أشجار الدنيا قطوه آدانيا ثم يقال لهم كلوا واشربوا هذا أمر إباحة كلوا من هذه الثمار واشربوا من هذه الأنهار هنيئا ليس فيه منغص ولا مكدر أكل هني وشراب هني ليس فيهما مكدر ولا منغص ولا تخاف غائلته وإنما هو لذة وصحة وعافية وقوة كلوا واشربوا هنيئا ليس فيه ما ينرسكم ما هو السبب يقال لهم السبب بما أسلفتم في الأيام الخالية هذا جزاؤكم بما أسلفتم أي قدمتم لاخرتكم في الايام الخاليه ايام الدنيا الماضيه بما أسلفتم في ايام الدنيا الماضيه لان الدنيا دار, دار عمل والاخره دار جزاء فمن لم يعمل في الدنيا لم يحصل على خير في الآخر بما أسلفتم فالباء باء السببيه أي بسبب ما أسلفتم أي قدمتم لأنفسكم الدار الدنيا أيام الخالية من صيام وصلاه وجهاد وصدقة وغير ذلك ثم ذكر الصنف الثاني والعياذ بالله وأما منوتي كتابه أي كتاب أعماله بشماله بيده اليسرى من وراء ظهره تلوى يده من وراء ظهره يعطى كتابه بشماله أما منوتي كتابه وراء ظهره وهنا يقول بشماله والجمع أنه يجمع له بين الأمرين يعطى بالشمال وتلوى يده من الخلف إهانة له أما من أوتي كتابه بشماله يتحسر والعياذ بالله ما مثل مثلا ليقول ها أمقرأ كتابه يتحسر ولا يريد أن أحدا يطلع عليه لأنه عورة وحسرة وندامة لا يحب واحدا أن يطلع على كتابه. يقول يا ليتني كمن؟ يا ليتني لموت كتابي، لم أعط كتابي. يقول يا ليتني لم لموت كتابي، لم لم ولم أدري ما حسابي. يا لي أي أي ويا ليتني لم أدري ما حسابي عند الله سبحانه وتعالى. ولم أدري ما حشابه ثم يتمنى أيضا فيقول يا ليتها كانت القاضي ليتني لم أبعث ليتي على موتتي ولم أبعث ليت موتتي كانت قاضية قاطعة لحياتي إلى الأبد فلا أبعث وأولاقي ما أولاقي كل هذه تمنيات والتمني انما يكون للمستحيل خلاف الترجي إنه يكون للممكن اما التمني فيكون للمستحيل والعياذ بالله يا ليتني لم اوت كتابها ولم ادري ما حسابي يا ليتها كانت القاضيه ثم يتحسر ايضا لانه كان في الدنيا له موال ألوح حشم خدم أجاه وممالك وقصور وأبها يقول وين هي راحت أني معني في الدنيا وين راحت ما اغنى عني ماله ماله الذي في الدنيا والذي أفنى حياته وراء جمعه ولم يخرج منه ما أوجب الله فيه جمعه من حلال وحرام ونهب وسلب وتسلق ذهب لأنه لا يبقى مع الإنسان إلا عمله الصالح وأما المال وأما الأولاد وأما متاع الدنيا فإنه ينقطع بالموت يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وما وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى لما قالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر فالمال والأولاد في الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ما اغنى عني ماليا ما يحتمل أنها, أنها نافية أي لم يغني عني ولم يدفع عني ويحتمل أنها استفهامية أي ما أي شيء أغنى عني مالي ما أغنى عنه شيء ولا نفعه في الآخرة ما اموالكم ولا أولادكم التي تقربكم عندنا زلفة إلا من آمن وعمل صالحا هذا هو الذي يقربه عند الله سبحانه وتعالى ما اغنى عني ماله ثم قال هلك عني سوقانيا أي انقطعت حجتي ليس له حجه عند الله سبحانه وتعالى لانه لم يظلم لانه لم يظلم واعترف ان هذا عمله ولم يظلم بشيء ولم يكذب عليه الحفظه اعترف وتقرر به وعرفه اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا بالدقيقة والساعة واليوم والشهر والسنة مورّة ما كذب عليها الحظة ما لحجة عند الله هلك عني سلطاني وقيل هلك عني سلطاني هي قوتي التي كانت في الدنيا يراجب للسلطان القوة ويراد به الحجة وكلاه من قطع هلك عني سلطانه عند ذلك يقول الرب سبحانه وتعالى لملائكته الزبانيه خذوه لم يبق له عذر خذوه أخذ عزيز مقتدر خذوه للجزاء فغلوه ردوا يديه إلى عنقه واربطوه بالغل اربطوه بالغل هذا الغل وهو ربط اليدين على الرقبة إهانة له خذوه فغلوه ولم باب التنبيه بعض الناس إذا أراد أن يقول إن بعض الناس يستعجل في المؤاخذه والعذاب ودون تثبت يقول خذوه بقوله يحكي كلام الرب سبحانه وتعالى وينزله على الظلمة في الدنيا نزلوه على الظلم في الدنيا لما يتذبتون ولا يعدلون يقولون يعذبون الناس بدوني هذا الجاهل يقول خذوه فغله هذا تنزيل للقرآن في غير محل منه. ولا يجوز هذا الكلام خذوه فغله ثم الجحيم بعد ما يغل إلى الجحيم ثم الجحيم صلوه صلوه بالنار يذوق حرارتها من الصلي وهو الحرارة أذيقوه حرارة جهنم والعياذ بالله ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا سلسلة من الحديث ذات الحلق سلسلة كبيرة طويلة ضخمة ثم في سلسلة زرعها طولها سبعون ذراعا الله أعلم بالذراع هذا هل هو ذراع الملك أو أي ذراع سبعون ذراع حتى لو كان ذراع الآدمي سبعون ذراع ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه أي انفذوها فيه وانضموه فيها كالخرزة خلونها من دبره وتخرج من فمه أو من أنفه ويجمعون الكفرة في السلاسل المقرنين والعياذ بالله مقرنين في سلسلة ذرعا سبعون ذراعا فاسلكوه عذاب مع عذاب والعياذ بالله فهو في عذاب النفس وتحسر وفي عذاب بدني والعياذ بالله ثم بين السبب لهذا ربك لا يظلم هذا هذا ما جنته يداه وما كسبه لنفسه انه كان لا يؤمن بالله العظيم كان في الدنيا لا يؤمن بالله العظيم يجحد وجوب الرب سبحانه وتعالى أو يقر به ولا يعبده إما أنه يجحد وجود الرب ويقل طبيعه ولا في رب وإنما هي وإنما هي، ولا هناك بعد إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين فهو لا يؤمن بالله عز وجل لا يؤمن بربوبيته أو لا يؤمن بيلوهيته أو لا يؤمن بأسمائه وصفاته كل هذا يدخل في قوله انه كان في الدنيا لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين لا يأمر بإطعام الفقراء والمساكين والتصدق لا يأمر نفسه ولا يأمر غيره فهو مسيء في حق الله ومسيء في حق الناس يمنع الزكاة ولا يتصدق ولا يحث الناس على الصدقه فهو مسيء فيما بينه وبين الله فلا يؤمن بالله العظيم ومسيء فيما بينه وبين الناس فلا يتصدق على المحتاجين ولا يحث الاغنياء على ذلك فلا خير فيه لا مع نفسه ولا ولا مع الناس الرياض وهذا عمله ولا يظلم ربك أحد ولا يحض على طعام المسكين والمسكين المراد به الفقير قال الله جل وعلا فليس له اليوم أي في يوم القيامة ها هنا حميم أي صديق وقريب ينقذه من عذاب الله ويساعده تفرد بعمله ولا أحد يساعده أو أحد ينقذه مما هو فيه كما يحصل في الدنيا من التناصر والتعاون والحمية بين, بين الأقارب والقبائل الدنيا في الآخرة الإنسان يكون قردا ليس معه إلا عمله ليس معه الا عمله فليس له اليوم ها هنا اي في الاخره ليس له حميم وهو الصديق والقريب والمساعد المعين ولا طعام ليس له طعام شوف قارن بين قوله تعالى قلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وبين قوله تعالى ولا طعام إلا من غسلين والغسلين هو قيل هو الغسالة التي تكون من أجسام أهل النار صديد ويسقى من ماء صديد حار منتن قبيح الطعام ليس ولا طعام الا من غسلين وقيل انه شجر من شجر النار وقيل انه شجره الزقوم الحاصل انهم شراب خبيث شراب خبيث ولا طعام الا من غسلين لا ياكله الا الخاطئون الكفره وفيه فرق بين الخاطي والمخطي المخطي هذا لا قصد له لا قصد له ولذلك لا يواخذ على الخطأ أما الخاطي فهو الذي يتعمد يتعمد المخالفة والعياذ بالله يتعمد المخالفة هذا خاطي ولا يقال مخطي لا يكله إلا الخاطئون أما أهل الإيمان فسبق بيان طعامهم وشرابهم وإنما هذا خاص بهذا الصنف من الناس وهم الخاطئون ثم بين سبحانه وتعالى حقيقة هذا الكلام وأنه حق وصدق ليس هو من نسج الخيال وإنما هو كلام حق ما ذكر في القرآن من في هذه السوره وغيرها كلام حق من الله جل وعلا فلا مجال لتكريبه والتشكيك فيه فقال فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون هذا قسم منه سبحانه على ما سيقول وهو الصادق سبحانه وتعالى ولو لم يحلف لكن هذا الحلف يدل على الاهتمام وزياده اليقين فلا لا يقولون انها مؤكده وبعضهم يقول زائده للتاكيد والأصل فاقسم بما تبصرون وجاءت لا للتاكيد فلا اقسم اقسم بما تبصرون من الكائنات والايات التي ترونها بعيونكم السماء والأرض والشمس والقمر والبر والبحر والنبات هذه من آيات الله سبحانه وتعالى تعاينونها تشاهدونها هذا عالم الشهادة وما لا تبصرون من آيات الله جل وعلا التي هي من علم الغيب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فأقسم سبحانه وتعالى بآياته وهو يقسم بما شاء سبحانه وتعالى أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله فلا اقسم بما تبصرون في هذا الكون المشاهد وما لا تبصرون من عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا والمقسم عليه ما هو مقسم عليه القرآن لأنه من كلام الله ليس من كلام البشر ليس كلام كاهن ولا كلام شاعر ولا كلام محمد ولا كلام جبريل وإنما هو كلام الرب سبحانه وتعالى إنه لقول رسول كريم وهو محمد صلى الله عليه وسلم أسند إليه القول من باب البلاغ فهو مبلغ عن الله مبلغ كلام الله جل وعلا والكلام إنما يكون لمن قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا موديا ولذلك تارة نسبه إلى محمد وتارة نسبه إلى جبريل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش عن جبريل عليه السلام ولا يمكن أن يكون الكلام من عدد إنما الكلام من واحد ما يمكن أن الكلام يصدر من جماعة إنما يصدر من واحد هو صدر من الله جل وعلا تكلم الله به وأرسل به جبريل وبلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم تكلم به محمد خلاوة وبلغه للناس إنه لقول رسول كريم قول بلاغ ورسالة إنه لقول رسول يعني محمد صلى الله عليه وسلم كريم عليه الصلاة والسلام كريم عند الله وعند ملائكته وعند خلقه إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر كما تقولون إن القرآن شعر هل هناك عاقل في الدنيا يقول إن القرآن شعر ما ينطبق على الشعر الشعر له موازين وله بحور وله فيه صدق وفيه كذب وفيه سب وفيه مدح كاذب فيه هجاء القرآن جد ما في هجل ولا فيه, <تصفيق> فيه كذب كما في الشعر فليست ليست ألفاظ, ألفاظ الشعر وليست معانيه ومع أغراضه وأهدافه أهداف الشعر وأغراض الشعر الله جل وعلا قال والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واج يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون فالشعر مذموم إلا إذا كان لنصرة الحق وبيان الحق فهو منذب لهذا قال وإن في الشعر لحكمة وإن من البيان لسحر الشعر غالبه مذموم ولا يمكن أن يصدر القرآن من شاعر كما يقوله المشركون والمكذبون أبدا <تصفيق> لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا وإنا تعرف آلهتنا لشاعر لشاعر مجنون نون محمد صلى الله عليه وسلم كيف يكون شاعر مجنون هل للمجنون يكون شاعر هل وجدتم في الدنيا مجنونا يشعر ويقول القصائد؟ هذا من التناقض والعياذ بالله شاعر مجنون مجنون ما يكون شاعر يكون يهدو هذيان ولا يقول الشعر ما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ايمانكم قليل وهو ايمان لا ينفعهم عند الله سبحانه وتعالى قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن لأن بعضهم يقول الكهنة. القرآن كهانة ومن كلام الكهنة الذين تتنزل عليهم الشياطين فهو من وحي الشياطين الذي تلقيه إلى الكهان وهو من الكذب على الله سبحانه وتعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع يعني عن الوحي لمعزولون فنفى سبحانه عن كلامه أنه من كلام من كلام الكهان الذين تتنزل عليهم الشياطين هل نبديكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاق ناسيب يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. القران كله حق واما الكهانه فكلها او اغلبها 99% منها كذب قليل فيها الصدق ولا يكون فيها الصدق الا بسبب الكلمه التي سرقوها سرقتها الشياطين من من الوحي او من السمع ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تذكرون جهلكم وغباوتكم وتنظرون وت... في... تنظرون في القرآن وتقارنون بينه وبين الشعر وبين كلام الكهان قارنوا قارنوا بينه ستجدون الفرق الواضح ولذلك لما سمع المغيرة الوليد بن المغيرة لما سمع الوليد بن المغيرة القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قومه وقال يا قوم عرفت الكهانة عرفت الشعر وعرفت السحر ما هو بالكهانة ولا هو بالسحر ولا هو ولا هو بالشعر كل هذا أنا أعرفه قال لهم هذا. ف القرآن لا يقارن بالشعر ولا بالكهانة وما هو بقول كائن ثم قال تنزيل من رب العالمين هذه الحقيقة ان القرآن تنزيل من رب العالمين بخلاف الكهانة فإنها تنزيل من الشياطين تنزل الشياطين على الكهان تنزيل من رب العالمين هذا في دليل على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق تنزيل من رب العالمين ثم ذكر البرهان على ذلك أنه تنزيل من رب العالمين وأنه ليس من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فقال جل وعلا ولو تقول علينا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لو قال علينا ما لم نقل لا خذنا منه باليمين أي أهلكناه بسرعة خذنا منه باليمين يمين الآخذ او يمين المعقول لأن هذا عبارة عن شدة العقوبة عن شدة العقوبة لا خذنا منه باليمين ثم لأهلكناه هلاكا عاجلا فقطعنا منه الوتين والوتين عرق به نياط القلب إذن قطع مات الإنسان فلو كان محمد وحاشاه كاذبا على الله لبادره الله بالإهلاك ولم يمهله ولأهلكه هلكة فيها عبرة للمعتبرين ما هو حالك سهل ولا هلك لا هلك ترتعد منه الفرائض انظروا الى المتنبيين الكذبه ماذا حل بهم واين هم واين كلامهم مسيلمه والاسود العنسي وغيرهم ممن ادعى النبوه واسى بكلام يزعم انه وحي اين ذهب هل له وجود اين هم أما القرآن فهو باقي إلى أن تقوم في الساعة والرسول صلى الله عليه وسلم استمر يبلغ الرسالة منذ بعثه الله إلى أن توفاه الله والله يشاهده ويراه سبحانه وتعالى قل كفى بالله شهيدا بين ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بين وبينكم فلو كنت غير مرسل كما تزعمون لا الله سبحانه وتعالى كيف يشاهدني وأنا أكذب عليه وأدعي أنه أرسلني ثم يمهلني تفى بالله شهيدا بيني وبين ومن عنده علم الكتاب وهم علماء أهل الكتاب الذين يعرفون الوحي من غيره ويعترفون أن هذا القرآن إنما هو كلام الله سبحانه وتعالى ولذلك لما سمعه ورقه بالنوفل وكان نصرانيا لما سمعه قال هذا والذي ينزل على موسى من مشكات واحدة على طول ما توقف قال إن هذا القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق إن هذا والذي ينزل على موسى من مشكات واحدة هؤلاء هم الذين عندهم علم الكتاب ويوخلوا بشهادتهم والمراد بهم المؤمنون من أهل الكتاب أما المحرفون والمخرفون والكذبه فلا يضغط بهم إنما الذين آمنوا من أهل الكتاب بالرسل وآمنوا بكلام الله عز وجل هم الذين تقبلوا شهادتهم قد شاهدوا لهذا القرآن أنه كلام الله سبحانه وتعالى وغير ورق هذا النورة لما سمعه النجاشي ملك الحبشة قال هذا هو والذي ينزل على موسى من مشكات واحدة وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم أهل الإنصاف وأهل العقول من أهل الكتاب و بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب يشهدون لي بالرساله ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتيم لم نمهله يكذب علينا ونمهله لا و ذلك اين هم المتنبئون الكذبه واين اثارهم واين اتباعهم انقطعوا وأما محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن والرسالة لا يباقه هذا دليل على أن هذا من عند الله وأن الله تكفل بشفظه كما قال تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون قال تعالى فما منكم من أحد عنه حاجزين لو أردنا أخذه وعقوبته ما يستطيع أحد منكم أن يفلته منا من اقاربه أو من من حوله أو من أقوى الناس ما أحد يستطيع أن يفلت من أردنا عقوبته ابدا فما منكم من أحد عنه لو أردنا إهلاكه وأخذه وقطع وتين ما استطاع أحد منكم أن يدافع عنه. ثم اثنى على القرآن فما منكم من أحد عنه حاجز اثنى على القرآن فقال وإنه لتذكرة أي القرآن لتذكرة للمتقين إنه لتذكرة هذا القرآن يذكر أهل القلوب والعقول يذكرهم بالحق يذكرهم بالبعث والنشور بالحق ويرد الباطل وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين نعلم أن من الناس من يكذب بهذا القرآن رغم ما يقوم عليه من الشواهد التي تدل على أنه حق وأنه من كلام الله فيه من الناس من يكذب به ويقول هذه اساطير الاولين ويقولون هذه, هذه اخبار من نسج الخيال ولا فيه حتى انهم انكروا الامم السابقه بعض الأدباء الملاحده من العرب أنكروا الامم السابقه قالوا ان القران تحدث عن امم عن عاد وثمود وليس من هذا حقيقة هذا انما هو خيال انما هو خيال قالوا هذا كما قاله طه حسين في كتابه الشعر الجاهل لكن الله سلط عليه أهل العلم وأهل الحق وردوا عليه وقصموا ظهره وأبطلوا قوله وأفشلوه أمام الناس والحمد لله وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه أي القرآن لحسرة على الكافرين إذا رأوا, يوم القيامة إذا رأوا يوم القيامة حقيقة ما أخبر به القرآن فإنهم يتحسرون ويقولون يا ليتنا صدقنا هذا القرآن وعملنا به يتحسرون حين لا ينفعهم التحسر وانه لحشره على الكافرين ثم قال وان هو القران انه انه ان تاكيد لحق اليقين حق اليقين ما فيه شك ابدا والعلم ثلاثه اقسام يقولون علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين فعلم اليقين هذا الذي يبنى على الاخبار الصادقه انت ما شاهدته لكن امنت به بناء على الاخبار الصادقه مثل علم يوم الاخره أنت ما شاهدته الان لكن تؤمن به كانك تشاهده اعتمادا على العلم الصحيح علم اليقين عين اليقين اذا شاهدت الشيء اذا شاهدت الشيء معاينه هذا عين اليقين ما شفت؟ تشك بشيء ترى وأما حق اليقين فهو فوق علم اليقين إذا لمسته وذقته حينئذ هذا حق اليقين إذا لمسته وذقته فهذا حق اليقين وكل هذا في القرآن الكريم فيه علم اليقين وفيه عين اليقين وفيه حق اليقين ثم قال جل وعلا خاتما هذه السورة العظيمة فسبح باسم ربك العظيم أي نزه ربك سبحانه وتعالى عما يقوله الكفار والمشركون واهل الضلال ما يقولونه في الله وما يقولونه عن رسول الله ويقولون ان الرسول كذب على الله وان الله تركه وامهله هذا تنقص لله نزه الله عن ذلك نزهه عن ان احدا يدعي على الله أنه ارسله ويتركه الله عز وجل يكذب على الناس نزهه عن ذلك وقيل سبح عن الصلاه والمعنيان صحيحان فالتسبيح يراد به التنزيه ويراد به الصلاه باسم ربك العظيم الذي لا اعظم منه سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على لي واصحابي اجمعين قبل ان على هذا الليلة لليله الاتيه ان شاء الله ما في درس ليله الاربع ما في درس ان شاء الله يوم السبت نفس نعم احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل ما هو تفسير الظن في قوله تعالى وظنوا بالله فنونا ظن السوق ظن أنتم ظن السوق نعم صلى ظنوا إليكم. أن الله لا ينصر رسوله ظنوا أن الله لا ينصر رسوله فهذا من سوء ظن بالله عز وجل نعم صلى الله عليه وسلم سماحة الوالد يقول السائل في قول الله تعالى كلوا واشربوا هنيا بما أسلفتم في الأيام الخالية يقول هل من الممكن؟ أن يكون الخطاب في هذه الآية موجه للصائمين نعم قال بعض أهل العلم أنه لا يقال للصائمين الذين تركوا الطعام والشراب في الدنيا يقال لهم يوم القيامة كل واشربوا هنيئا بما في العيام الخالي وهذا صحيح الصائمون من جملة أهل الأعمال الصالحة الذين يقال لهم كل واشربوا نعم الله عليكم الوالد يقول السائل ما ورد في هذه السورة الكريمة سورة الحاقة من عذاب هل هو للكافر الذي لا يؤمن بالله أم يشمل ذلك أصحاب الكبائر من المؤمنين الكافر, الكافر الذي لا يؤمن بالله والمشرك والمنافق لا شك أنهم المعنيون بالدرجة الأولى ويشمل عصاة الموحدين الذين عندهم تباير دون الشرك هؤلاء معرضون للوعيد قد يعذبون وقد يعفو الله عنهم لكن إذا عذبوا لا يخلدون في العذاب كما يخلد الكابر والمشرك نعم أحسن عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما المراد بالظن في الحديث القدسي أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء يا اخي فسروا الحديث حسن الظن انا عند حسن الظن فاحسان الظن بالله هذا من من التوحيد هذا من التوحيد وسوء الظن بالله هذا من من نقص التوحيد او عدم التوحيد نعم يقول حس الله إليكم وهل يجوز للانسان ان يقول يا ربي بحسن ظني بك ارحمني واغفر لي ما ورد هذا يقول ال الادعيه الواردة في الكتاب والسنة لألفاظها نعم إن عليكم الله إليكم الوارد يقول السائل وزن كلمة لا إله إلا الله الوارد في حديث البطاقة هل توزن بميزان خاص أم هي داخلة في الكتاب الذي يخرجه الله للإنسان يوم القيامة وفيه أعماله الميزان عام يعني لكل الخلائق في البطاقة توضع الحسنات توضع السيئات سجلات السيئات في كفة وتوضع لا إله إلا الله في كفة كسائر الأعمال نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل ما هو رأي فضيلتكم في بعض الوعاظ الذين يكون كل حديثهم عن النار وعذابها واستحقاق الناس لدخولهم فيها بسبب ذنوبهم وقلة أعمالهم ولا يتحدثون عن الجنة وما أعده الله فيها لعباده المؤمنين الواعظ ينوع الموعظه ينوعها ياتي ب... بالداعيه ينوع الدعوه الى الله ينوعها ياتي بالوعظ والتذكير وياتي بعلم العقيده والتوحيد وياتي ببيان الاحكام الشرعيه من حلال وحرام ينوع ما يبتل على شيء واحد او نوع واحد نعم ويظن هذا يكون بحسب الحاضري حاجة الناس وحاجه الحاضري فإن رأى منهم حاجه إلى تعليم الأحكام الشرعية يبينها لهم من الحلال والحرام إن كان عندهم شيء في التوحيد أو شيء يخل بالعقيده فإنه يذكرهم بذلك لهم. إذا رأى منهم تساهلا بالذنوب والمعاصي يأتي بالمواعب والتذكير بالله عز وجل نعم سلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما يحدث للمرء المسلم في حياة البرزخ من أهوال وعذاب هل هو كفارة لسيئاته أم هو بداية عذابه في البرزخ لا هو عذاب القبر بالنسبة للمسلم من المكفرات يكفر الله به خطايا من جملة المكفرات نعم. السلام عليكم. سمعت يقول السائل سمعت من يتكلم عن قوله تعالى ولا طعام إلا من غسلين. وقال الغسلين هو ببسي أهل النار الناب. يقول هل هذا في استهزاء؟ هل سخرية؟ لا يجوز الكلام هذا. لا يجوز الكلام. يفسر كلام الله بأنه الببسي. فسر الغسلين بأنه الببسي. هل مثل أو قريب من قول؟ أبي جهل لما سمع شجرة الزقوم جاب زبد وتمر وقال هذا هو الزقوم كله نعم قال الله جل وعلا إن شجرة الزقوم طعام الأذين كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم لا كما يقوله أبو جهل أنه الزبد والتمر من السخرية نعم أحسن الله سماحة الوالد يقول السائل رجل مقيم في بلاد الكفر ولكنه مظهر لصلاته وتوحيده رجل و... ولكنه مظهر لصلاته وتوحيده ولكنه إيش مظهر مظهر نعم ولكنه مظهر لصلاته وتوحيده ولكنه لا يسب الشرك فهل تجب عليه الهجرة نعم هذا موظهر للدين كان مجرد أنه يصلي و... ويتعبد ولا يمنع ما هو بهذا الدار الدين الدار الدين هو اعلان العقيده وبيان الشرك والنهي عن الشرك هذا هو دار الدين نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل هل يجوز الحلف بحياه الله نعم لان حياته من صفاته صفاته يحلف بها نعم صلى عليكم سماحت الوالد يقول السائل أعرف شخصا كان على منهج أهل السنة والجماعة ثم أصبح بعد ذلك على عقيدة الرافضة ويسب الصحابة فهل يخرج من دائرة الإسلام؟ نعم إذا يتكب ناقضا من نواقض الإسلام إنه يخرج من الإسلام سب الصحابة وبغضهم هل يدل على الكفر ليغيظ بهم الكفار؟ قال الله جل وعلا لما ذكر الصحابة في آخر سورة الفاتح قال يريض بهم الكفار الذي يسبهم بغضا لهم وحقدا عليهم هذا يدل على كفره نعم صلى الله سماحة الوالد يقول السائل أهل الشمال الذين يأخذون كتبهم بشمالهم هل هو خاص بالكفار؟ أم أنها عامة يدخل فيها المسلمون أصحاب الكبائر أهلا الكفار. أهلا الكفار أما المسلم ولو كان عنده كبائر دون الشرك إنه مسلم يعطى كتابه بيمين نعم صلى الله عليه وسلم. الوالد يقول السائل سمعت بعض الناس يقول إن بعض, بعض الفرق الضاله يقطعون يد الميت يقطعون اليد اليمنى يقولون على يقطعون اليد اليسرى يقولون علشان ما يعطى ما يوجد له يد يسره فيعطى باليمنى يحيلون على الله سبحانه ولا يوقنون ان الله يعيد الجسم كله ويعيد اليد اليسرى يبعثه كاملا نعم هذا من النكت العجيبه عندهم نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل سمعت بعض الناس يقول ان صديد اهل النار هو قيح ودم الزاني والزانية هو؟ إيه؟ هو قيح ودم الزاني والزانية يقدموا لأهل النار. فهل هذا الكلام صحيح؟ نعم هو منه هو من شراب أهل النار. صديد فروج الزواني والزونات هو منها من من الصديد اللي نعم. السلام عليكم عليه الوالد يقول السائل كثير من الشباب. أشغلوا أنفسهم بآهات المسلمين وجراحاتهم وانشغلوا بذلك عن طلب العلم كثير من الشباب يقول أحسن الله كثير من الشباب أشغلوا أنفسهم بآهات المسلمين إيه؟ و... آهات نعم وجراحاتهم وانشغلوا عن الاجتهاد في طلب العلم فهل لنا من نصيحة؟ هذا من الشيطان اشغالهم بالكلام. في أهل العلم وتتبع أفطائهم هذا من الشيطان من شياطين الإنس والجن هم اللي يحرضونهم على هذه الأمور الواجب أن ينشغلوا بطلب العلم معرفة الحق هذا هو الواجب عليهم ولا لا ينشغلوا بعيوب الناس لا سيما طلبت العلم والعلماء هذا من الغيبة محرم نعم صلى الله عليكم سماعة الوالد يقول السائل ما هو الواجب علينا تجاه ما يحصل في المسجد الأقصى من هزم واستباحة لحرمته من قبل اليهود الواجب عليكم ما تستطيعون من نصرة الحق الدعاء ومساعدة المسلمين بالصدقة والاموال التي تصل إليهم تصل للمحتاجين أو توخذ بعض الناس اللي ما يتاكلون بالقضيه إنما توصل للمسلمين المحتاجين المضطهدين دعاء والصدقه والدعوه الى الله عز وجل تذكيرهم هذا الواجب تقول الله ما استطعت نعم الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل درست في العقيده الصحويه لأن الصراط مثن أو جسر على جهنم يمر عليه الناس على حسب أعمالهم ومنهم من يسقط من الصراط إلى النار يقول أشكل هذا عليه مع قوله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه نعم هذا بعد آخره هذا بعد آخره وغله أيضا يمر على الصراط ويسقط في جهنم لا مانع من هذا تتعدد عليه والعياذ بالله العقوبات نعم صلى الله عليكم سمعت الوالد يقول السائر في قوله تعالى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون يقول علق سبحانه قول الشاعر بالإيمان وعلق قول الكاهن بالتذكير يعني التذكير تفرقون بين الكهانة وبين, وبين القرآن تذكروا قارنوا بينهما يتضح لكم الحق نعم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية يقول ما المراد في العين الحمية عين الحمية من الحمى هو يا الطين المنكن الطين المنكن يقال له حمى هو أدم من حمى مسنون عليه الصلاة والسلام الحم هو الطين المنتن من الماء نعم سلام عليكم سماعة الوالد يقول السائل ما صحة ما يقال من أن بعض آيات القرآن ها؟ يقول حسنا عليكم ما صحة ما يقال من أن بعض آيات القرآن على وزن بعض بحور الشعر كذب الذي يقول هذا كذب القرآن ليس بالشعر ولا من بحور الشعر نعم صلى عليكم الوالد يقول السائل توجد الله قال وما هو بقول الشاعر نعم صلّي عليكم الوالد يقول السائل توجد في التسجيلات أصوات لبعض ما يحدث في باطن الأرض يقول, ها؟ يقول أحسن إليكم توجد في التسجيلات أصوات لبعض ما يحدث في باطن الأرض يقولون يحدث هيه في باطن الأرض نعم يقولون إنها أصوات أهل النار وهم يعذبون فهل هذا صحيح هذا الشريط اللي جاء من قبل الوشوش اسمه اليماني هذا الزنداني عفى الله عنه وعن هذا لا لا حقيقه له وله صحيح نعم السلام عليكم سمحته الوالد يقول السائل هل يصح قياس ما كان يفعله بعض الصحابيات ها يقول صلى الله عليه وسلم هل يصح قياس ما كان يفعله بعض الصحابيات من جهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيب المصابين وسقيهم الماء على جواز عمل المرأة مع الرجال في المستشفيات وحصول الاختلاط لا ما يدل على هذا حالة خروجهن مع الرسول صلى الله عليه وسلم محجبات ومنعزلات عن الرجال ويداوين الجرحى ويسقين الماء ما عدم الاختلاط وعدم السهور هذا لا يقاس بما في المستشفيات من سهور واختلاط وخلوة غير ذلك نعم سلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل كثير من الخطباء يختمون خطبهم بقوله تعالى أقيم الصلاة إن بقوله تعالى إن الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر يقول فهل ذلك بدعة لمداومتهم على ذلك؟ هذا ماثور عليه العمل من قديم إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويتائد القربة إلى أوله والله يعلم ما تصنعون هذا ماثور لأنه من عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو كلام الله جل وعلا فليس ببدعة تذكير فيه تذكير نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو رأي فضيلتكم في قراءة الآيات في صلاة الجمعة؟ تناسب ما ورد في خطبة في الجمعة لا هذا شيء لا دليل عليه ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سبقوا من أهل العلم يجعلون الآيات في الصلاة في موضوع الخطبة ما عمل أحد هذا والمسنون في قراءة الصلاة سبح والغاشية أو الجمعة والمنافقون هذا هو, هو المأثور والسنة نعم أحسن عليكم سماحة الوالد يقول السائل إذا جلس أهل الميت للعزاء في البيت ثم ذهبت إليهم للعزاء فهل أكون آتم؟ هل يترتب على أن تشجعهم إذا رحت تشجعهم وتقرهم على هذا والأحسن تروح في غير اجتماعي لبعض تعزي المصاب تروح في غير وقت الاجتماع تروح للمسجد ولا لمكان العمل ولا في الإدارة ولا في المتجر تتحين فرص موجود المعزة في غير الاجتماع نعم ولا عليكم. تتصل عليه بالجوال أو بالهاتف تعزي يحصل المقصود نعم صلى الله عليه الوالد يقول السائل ما حكم التصوير؟ يقول احصلي عليكم ما حكم التصوير؟ هل يخفى عليكم حكم التصوير؟ مع انه فيه الاحاديث الصحيحه الواضحه في المنع والوعيد عليه وايضا فيه اولفت فيه رسائل واولفت فيه مؤلفات اصبح الامر واضحا لا لبس فيه ابدا وفي فتاوى للعلم العلم المدونة ما, ما يحتاج إلى انه يسأل عنه الآن اتضح أنه حرام ولا يجوز إلا عند الضرورة إذا ابتغت الضروره فيقدر بقدر الضرورة وأما التصوير للفن أو للذكريات أو هذا لا يجوز نعم عليكم سمحت الوالد يقول السائل هل يجوز أن نضع جمعية؟ انا وثلاثة من زملائي هل... يقول أحسن عليكم هل يجوز أن نضع جمعية انا وثلاثة من زملائي كل واحد يدفع خمسة آناف ريال وكل شهر يأخذها أحدنا هذا القرض الجماعي انا أفتي بأنه لا يجوز لأن القرض جرى نفعه وقرض مشروط في قرض وعقد مشروط في عقد فلا يجوز هذا نعم. انت الله تعالى علم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين